كان عليه الصلاة والسلام وهو يعظ أصحابه ويرده من الله وينصحه مع الحي القيوم وهم من أحيى الناس مع الله ومن أقربه من الله يقول استحيوا من الله حق الحياء فيقولون له عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أن الاستحياء دخول الإسلام وهذا من الحياء لكن مرتبة الحياء الكبرى أن تدعل بينك وبين المعاصي حجابا قالوا يا رسول الله والله إنا لنستحي من الله حق الحياة قال عليه الصلاة والسلام ليس ذلك بحق الحياة حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ومن تذكر البلا ترك زينة الحياة الدنيا قال أهل العلم الحياء في العين ألا تنظر بها إلى ما يغضب الله عز وجل وحياء الأذن ألا تسمع بها ما يغضبه تبارك وتعالى وحياء اليد أن تكون محبوسة تحت طاعة الله عز وجل وحياء الرجل ألا تمشي بها إلا في مرضاته عز وجل قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية